بسم الله الرحمن الرحيم. هَلْ يَسْتَوِي تلك آيات الكتاب الحكيم فكان للناس عجباً أن أُحيينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا, آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم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 اقل ترتضون اليه نرجعكم جميعا وعد الله حق انه يبدا الخلق ما يريده انه يدبر الخلق ما يريده ليدعي الذي الصالحات بالقصت والذين كثروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بِمَا كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر مورا وقدره منازل لتعلموا عدد السريم والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يبصل الآيات لقوم يعلمون إن في احتلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون القوى لا أغربوا في الحياة الدنيا والذين هم الآيات لا وافلون أولئك معوى هم معرض ما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في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 لقاءنا في طغيانهم يعمرون وإذا مس الإنسان الضر دعنا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يضعنا إلى ضر نفة كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون هُوَ قَاضِيَ أَهْلِكُمُ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا وَرَدُوا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ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 إِنْ أَصْبَحَ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ حَسِيتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا كَلَّفَهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَجْرَ قُلُبِكَ فَقَدْ لَبِثْتُ فِي الظُّلُمَاتِ مُنْزَلًا قَدْ لَبِثْتُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فمن أمر من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يصلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينصرهم ويقولون ويقولون هؤلاء شكعان يُصِرُّونَ الله اللَّهَ هَذَا مَا لَا يَعْلَمُ فِي في وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَمِنْهُمْ مَنْ أَسْلَمَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ وَقَالُوا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنْتُمْ تَكْتُمُونَ إِنِّي مَعَكُمْ فَسَيَغْلِبُونَ إِنِّي مَعَكُمْ مِنْ الْمُنْكِرِينَ وَإِذَا أَتَوْنَا مِنْ بضراء مستهم إذا لهم, لهم مكروا في آياتنا قل الله أسعر مكروا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح فَاهْرِحُوا وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ كل مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا, وظنوا أَنَّهُمْ حِيطَةٌ إِذَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ لِأَنَّهُمْ جِئْتَ مِنْ هَذِهِ وَيَنَشَّأُ كِرِين فَلَمَّا أَنْجَوْهُمْ إِلَى أَنْ وَعَدُوا الرَّسُولَ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِنْ أَرَى النَّاسُ إِنْ أَمَاتَهُمْ يُكُنْ مَا لَهُمْ فِسْقُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مَا تَعِدُكُمْ أَنْفُسُكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدنيا. إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاقتلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض الأرض سُبْحَانَ الَّذِي جَيَّرَتْ وَزَيَّنَتْ وَوَمَنَأَهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا وَنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حِصْنًا فَلَمْ تُغْنِ فِي الْأَمْسِ كَمَا لَكِنُ نُصَرُّ دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صعف مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة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 فَجَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُم بِإِيَانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِرِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ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 كِتَابٌ مِّن رَّبِّكَ وَلَا كَنتَ تَصْدِيقًا لَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا كَنتَ تَصْدِيقًا لَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفصيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم من دون الله إن كنتم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومن هم من يؤمن به ومن هم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين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 من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يرصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم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 وَماَا يعجُضُع رَبِّكَ مِن مِطالِذَرََّة فِي الأْرضِ وَل في السماءِ وَلَا أَصرَ منِنْ ذلك وَلَا أصرَ منِن ال ذلكِكَ وَلَا كذَرَ إِلَّا فيِي كِتَابِ مُضين أَل إِأَوْلَ اللهَّهِ لا خَوْفٌُ عَلَيهٍ وَلاهُم يَحْجَون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 هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا ATَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 فكلبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كلبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات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 وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيباطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمَنَ لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم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 قال قد اجيب الدعوهكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعانا عن نسبيل الذين لا يعلمون فجاوزنا بني اسرائيل الى البحر فاسفعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا